والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول الرب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يسبقون ثم يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجد أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 وَبِنَا النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِسْنَةً نَاسِكَ عذابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِسْنَةً نَاسِكَ عذابِ اللَّهِ وَلَئِن وَلَنْجَاءَ نَصْرُ الربك لا يقول إنك معكم أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين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 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِذْ نَاهَى إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 اساب سرا تفسیری کا پورا ہے کہ کریم کا شمیا لغاتن آیات بو کا کوما آیات کوات بو کا بلاں ایامن سورۃ العنکبوت کا ملدا آیات شمیا لغاتن ادن واکو ایہ مین سورۃ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أي كمك عظمت هاي سورة العنكبوت وصورة دي سقالي يلا ما تناده هناك مالكو بقول لي طبني آخر سورة, سورة الفاتحة لما سورة الناس سورة العنكبود وصورة دي سقالي اللباتناد سورة العنكبود وماكية وعاي كمتاي سورة دي سودة النبي عليه سلاة وكلها وكنه لامك المكرمة سورة العنكبود هذا هذا وعوي سقالي اللحدا ايضب وحي سورة العنكبود كمتاي سورة هذه اللوغة باللوغة الحروف المقاطعة وهنا سورة دي سنية ابناظ و سورة دها كم إذا ده سورة العنكبودة أنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بسم الله ألمك إلحي حسك الشدي أليه الرحمن الحديث قد نحريث الرحيم يمتقال عنه نحريث ألف اللامي الله هو علمو بالمراده الف الى الله يومين الله هو الوجد يقان فمداب خيلافك تفويض علم الحروف إلى الله عز وجل حروفها مقطعله ولجددود يا مرادك ربي ترى هي اللهم اوبن دكنو وديناي وعين زين لا فايده او تذبير معناها هلولا الجهد ألا يقال أعصب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون قال تعالى فبوحو إلا حسب الناس دضموا وحو أمليي أن يتركوا إلا لا فايو أن يقولوا إلا إلا درس درتا آمنا رميني وهم إياقا وأن لا يفتنون كل مدن أمنها خم إن يكشى جايان يا بنين يكشى جايان يا ذو أن لا خلوان أنت أكليه تين لوجودنا أيام ييموذهم هذاي صورة مكية طاي مارك يقال رجع عنصر رئيسي مسلم كان لديه جري هي صورة دنسود أكتئي كل خاص صواب النزول كي بعض المفسين وشاجن حمار بن ياسر يا بلال يا عياش إيه سهي فقيرها إيه إسلام كوري اي عادنا اللوه دي باي إيه سورة دصابة كو تميد لكن حكم كيف عامه حكم كعموم مجيسة واحد لك قادم الناس داتكو دمباء اللي يرى كل الناس وهي اسمه واحد وحبا يهدام كون لك لقادم إيه سيودانيه الناس اللي يرى كل مقعي اسمه جنسيك هاي الناس مع الجنسية اللي قليلي إذا انت جميع الناس كل هو العبرة بعمو اللفظ لا بخصوص سبب سببك قال عمار بن ياسر تابن اي بلالي عياش مؤمنين تهرين لدي اي آيات كتم رمضان لسببك كو. حقن كوا عام وعوية كلمة آمان وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله فلماذا ملك أتلاه انت ان لقو أقوم وعاد مسلم كن قطو فاسحة فيلي اختبار باجريك اختبار توحى ويتعاليمة اسلامك او اميري النواهي وعالغ فرايا جهاد سيدة قولة هفل ايا جهاد ايا الصلاة ايا صوم ايا زكو ايا حد ايا صلاة الرحيم الامر بالمعروف امتان اعالغ فرايا حداد كسوا بحضو اعملنا وارمتا حداد ياري ويدو اعملنا وابدو كل كالتكاليف تا أما انت أنتلما نعم أمورتك أما من هيتك بينها شيء حزين أي سني خمريها عدي وحذل من وحقيل إذا عزني حداد ياسو أما لنا وارون حداد اليرى وابنت إذا أعماش أوامرنا واهيل اضرب يدوم ماذا فرايو أي أما لنا ذي نا رون تا نا يبنتا كل حداد مودين إن آمنا عليهم كدين أي أي قولوا أي قولوا إي لا أيه وأخذتم تهيموا عصوا الناس دلما أنتي موعومة لي أيه أيتركوا إلا إذا جاءوا لدفعه أيقولوا أيقولهم إن يراد أن تردوا دفعه آمنا رمئي وهم يجا أو الله يفتنون لا اختبار لا امتحان لا تجابين وآمنا إذا ما يتعي إن ينون عن كرعتي على جذبي مين آمنا كريهة لغدين أي مولون مدعي سو ولقد فتن الذين من قبله تاسنا مدى نطالما وعطين النري الناس وعموم تنافى إيدي شيء ولقد وحارونا فتن من نجربني الذين دذق من قبلهم كوان كوريي كثالب شرعيا لغد جغبي الأم والنهي لبدانا لغد جغبي olla faro yeray أوامر يوان نواهي waahi wadaya leeyiri nabadaana lugujirray waxay aamannaa ka dhabahey warkii ba amran waafuliyi wana yahaw ka durkay ila aamannaa been ku sheegay wax iska dayayna awamirti iyo waahi oo wixii la faray ma hayan gudan wixii كوان كورياي فلا يعلمنا الله أن له جيوم موجي إصدق أذرا قضاء وقدرا كورة قد ظهور يحي أيها الذين ماركان بعلم ظهور ومشاهد ليرا بناك الله دعي فلا يعلمنا الله أن له وهموجي الذين خيارته صدق كرم ساجي آمنا وتعاليم أبي فليا أول مرتب المريان نواهيني بكتع إذا آمنا ربك شيئاً ولا يعلم من الخادفي كون بين كو تشيق يينا اللو أضادو بناكوسودي جي أسر عذيب إلى سحواي وحلف ريمل مرواي وحلف غرابي هي كذب في وعيه سأصل له كل باعي ولقد وحذبه فتنا هنا نجربني الذين دخل من قبلهم كوان كورياي فلا يعلم من الله اللو أموجي الذين اخيارته صدقوا في قولهم ما من فرك شجي ولا من الاله او الكاذبين بل لو يالك امننا كغبناي ايا كذبوا حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا مهما يحكم كل كاس ربي سبحانه عز وجل ياب موجي كون عاس يالكا يا ربي اوامرك ووكرهي كفوكان لا ما waxay ku fikireen in alla ay ka dheereen kara oo ay ka baxsan karaan oo sanaddu ku ciqaabay amusan akhilaku adabi sida bay umarayeen am hasib al ladina wahi ma waxay umarayeen yaamrun samiina ay asiyad humayal al kubru wal أيسبيقونا أي إن إجا عربينا يا، قلدونك هو أما آخركوا عذابي إذا درينا يا، حتى يصيرهم ملايين ساعة ما يحكمون. الله واحد قد سيد معنا درنا. إلهي ويناء واحد كا إجمباركا خالق السموات والأرض يا، فكاكوفيكري إن يكلون من كرال إن يسكدقين كرال أما يسك حالي وحسمين كرال. وروح قدوان كوثو فرحما أم حسب الذين وهم وحي ملايين يعملون سميني السيئات ومن يلك سميني أن يسبقون عقب عقبضين كل قوة إيقا دارين ونسوق فنكري وفلا أقدر عليهم أن يسبقون إيقا دارين عقب عقبضين مياي ملايين حديسان ملايين ساو وحا حمادي ما وحا يعقمون قدون سليم من كان يرجو لقاه الله قفك قود خينا يا ملينا يا حبي إنا لكرمو لكونك م... إيه بوادوية حدين لكونك إيه بوادوية عيل ويري والو بوري قفتي إلى إنا لكل مدونا يا سدي يا لا في آخر سورة الكافي يا إنا كصهر مرنى من كان فمن كان يرجو لقاه ربي فليعمل عمل صالحا حداث لكولنك بقودة رأينا يسو وإن ألا لك الميساء أضملاين يسو فاليقاك حداث لك الميساء وقيامة جرته أي قري جرته حساب جرته وانوك أسادا شقيني صد أنت ما كلك حداث لقيه برميسان تاي بل كولنك وحداث كوان فعاجنا وهو الصحيح والعمل الصالح كلك اللا كولنك لفدنا كوان فعاجنا فَمَنْ كان يرجو لِقَاءَ ربي إلى إنه لا مَا ما يقف فيلاية عَمَلًا صَالِحًا صالحا ولا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ربه أحدا وإلى كثرة اللقنت أقبلنا أمر صوبنا حلي ما دوى قال تعالى خذوه يرمنرو كان هذا يرجو من فلاية الله ألا لقولك لقولك إبواقرمة بعد الموت إنك الصادر بعدك سبحانه عز وجل حدنا اللقاء إبواء الوفصر وأمرك إنت الله دينتو طفض إدلا دي صبحوا قفوا البألة لهرقية سيدي رسول سترون ربكم كما ترون ليلة القمر كما ترون القمر ليلة البدر هبينك أفر يا طبناك أضيح إكتنكي سكامي ليأي أنحجابي يدرورك قاذو اركيسان با دلا وان كي دونتان ايدن عيريلي كومدين اركديسا دبا ودوا دكي دونتان من كان الروح عادي يرجو مثل اي اللي قال الله الا لكل انت المدفلايه فان اجل الله الا لكل مدينه لات ودوي يا اما من تدرى من كل ده دمتما الدنيا ولا جديا هذه الله كلن تن كل كفاش تأجل لذلك إلى هلا كلن كيس يضربه وسأو ضربته بالإيمان الصحيح والعمل الصالح إلى أكى وح وح كان فعول وسأجاي يوما لا ينفعه مال ولا بنون إلا منة الله بقلب سليم لا بفيه ونصير كوجيرين نفاق كوجيرين كبر كوجيرين حسد كوجيرين إسلوين عن كوجيرين إلى أمرك يا ولد قيمتي لكن قد قلب بي ايي و دنته لتهكتي انا ماشي حسب شي غران من روحا كان هادي يرجو من تقود الرينا لقاء الله الا لكلنكي فإنا جل الله إله مضشي و قبطي لكلنكي سو قبطي قفل اركابك غار هاني يا اما الدنيا لا قودها و الدنيا دي, دي باللغبه فيناريو فإن جل الله الى حمده شيسا وكم تلا كل انتي لآتي المضل في مد ما نا يوم حدوي مدنا وهو السميع العلي الى وحى سميحون يا سمبا ونومقلا يا وامن اغيحي يا ذي بنو كل حسابته مايا كل قبل متال لان في مليان ابوكا تميان واحلو سوك بدمر وهو اب اسمع الا مغلي بدن لجميع ما يقال وأحلى واحد إلّي إليك العليم ألا وقام لجميع ما يفعل أتى ما له على السماي وما يخفى في سدوري وضامعير مسك علي من كان لوقص له أنت بوقال بدني أي الحين لعن وأم مغلت بدني أي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه قتادود لعله ما فيه سيطاني أدنيه هو إسرعيه إما سوبر عمل صحيح كده قاله يو حقب تهم إله وحوتري ما النبي وحوتري ما الدين وحوتري ما تذكر وحوتري ما يا من عمل صالحا فلنفسه إسقى إسباب باذي وإسبق علي ومن أصاف عليها حمان قفك سملينا إسقى إسباب باذي قال تعالى خبوه ومن فوحى جهد الدالة فإن ما وحكل ماها ذلك ومنفعة جهاده كذلك سما يجاره ذو لا نفذوا ال jihadي شيطان ذو ال jihadي وعنو سما يوانا لنفسه سعاده لآخر الله ذا كفء إن الله معبود عقلا لغريء الله خدنا عن العالمين أول إيد الكبود هذا وحفوراً إياداً ينجرين الدنيا وحال ليراً إغ ليراً بل ليراً تد ليراً دنياً ليراً تقاك ليراً ونجرين بالربي إنت أمركو سمييينا وشلائسكي وحكر ديمالك كلكو إنت أمرينا حكذا عيامالك كلكو وقال لو كيف يسغروا يا إلهي يا مولاي لكن سقعيد بابا يا أيها يوحنس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني عنك ومن روحه جاهد دلاله حينما وعك لماه يجاهد وحود دالي لنفسه نفسى مصلحته إن الله معبود حق لا غني الله هدانا عن العالمين وإنك إلى والذين آمنوا وعملوا الصالحة والذين أخيار تآمنوا حق رناي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لن نكفرننا إلى هو دارتي إذا ديجي على مديس هي جلال في زوق دارتي تتك إيمان هي عمل صوبا لي ماد لن نكفرننا وأنصرونا أنهم هي يحقون سياتهم فمن أحسن الذي كي كان أبوه ناقبذا أي كانوا هانجرا يعملون قوساً كلمة أحسن اسم تفضيل عمل قوساً ما شاء الله بقي بدوه عمل حسن هو ناكسن يمد أحسنه وكان ناقسن كسي وناقبذا وهو أقوى ناقبذا ترى كل ك هو ناقبذا أيه وهو ذا بالمرن أيه الله تكرم خبيتاق الكوفية إنه عمل كارولا ترجمي صر حقا وضا أبال مريو مباعفة دينا وقوبة دينا قلت الرحمة دي الله حويا ماالي سانة وفي سنتهاي سيدة وقف كي عاوة قفر ومااليمتي إسوحي أجيو أما كي مااليمت قفر وعوض إسوحي أجيو والذين أخيارت أمنوا حق وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لن نكفرنا وأصرينا أنهم حقا همان يالكو ديبان كاستورينا يجعل الله توسن مايو أولو وجي قبحين مايو حسابنا اللوي دين مايو كأنهم لم يفعلوا وأن لقا قريه يجعلون هم سماين أيين أي لم يجيهين كل كوي حدد في إيمان يعمل سكو ولا هم هولي والدبي يجينا وأن لقا قريه فقارا للمكانين لقرام حسابتهم أما سما هولي ولنجيينهم وأضال مرينينا أحسن الذين سيكونوا أكبداً أي كانوا هنجراً يعملونك وصميّا بان نقوض المريني ناو ووصينا الإنسان سيدان مركي قياما دي يتوحيد كيلو غاهظ لي إلهي عدم دي سن الله تلمامي أيها الدفداد والد كحق سيلا تلمامي واتينوا النري حق الله وحاك عيقا حق الوالد قال تعالى خدوحو لو وصينا وحنو دردارا نونفرني الإنسان دتك وحنو دردارا ني بالوالديه بسبب والديه لماذا إستقع درشي السبب طوض حسنا وناغي نوسم أيه أيضا سيقول نزول بإلهاي سعد ابني أبي وقاسني لأورانجي راي ورسولك أفتيه وأدنا عليه سلاة وسلاة خير بني الزهريع حسولك هو يدي أي المعزارة أيه وذات بعد درشي أبو سفي عنده لي مرشى إسلامتي درشي يا أما قشي ولك سعد ابن أبيه وقاص وإسلاما سعد بيه يرتين وإيطري أحنا شيئا ينتي أنك يقول لأي أنا يسمي وإذا كنت تكتيبها اللي يقول لأيه يري ولك محمد ورنبو يري لذلك يسأي تري والله بالله إنا نبال إيديو مدنة للمينين إلا أتكال نقود الدين تعدنب أما النفط إذا البحض أدنك كل عيبة ويدو قفل كاركبة يا قاتل امي واكي هوي نس دلي باهي ودري لوغيرا وين دو اولو تاخينه امده لغا جو ايينا لو بادا ما لين بي جوتي يابو نفتك وجيرته وامد كرييت وكل ناف حديك وجيرته او ميد ميد وبخضه تقدم بيس والله بالله تالله ان ان كغو علينين اي اما سداس كديمو اما ديك اللي بيها ولادك عداي والله معلومات خدي نفتينا سو دواتي نيتها انا ذك نهوت وصي انت اسلامك غشي البيه دينا اذا إذا كنت أصدقوا الوارد الحقيقي في هذا الموضوع هذا الموضوع الذي أضيه إلهي قابورته لاحقاً وهو واحد إلهي قلت لما يسعى أنه يكون سعيداً سعيد ابن أبيه وقص وهو يدي حمين ابن تابيه سبيان ايهو سعيد جواديسي لك أوليكنا تسلقوا المغرماء يمحايا إليه أبو إياه أوليسك الدري إلهي أوليه أوليه أدونك إنه تمد بأي السبب أوليه أعطيك أبورة كوي إذا حقول الله هو على راس مامله خفلا كسمك أيكاجي ماله إلى عقدي دينته دوجش القميتي لكن دقالك هو الوالدين قال تعالى خذوه لو وصينا وهم فرناي الإنسان دكت الوالدين بسبب الوالدين اللي بده لشيء صلبتهم حسنا فاريني يوونا كسامين أن فرناي لكن هو إنجادك هذا اللي بده الوالد كلبه هو حقيقه ولان لتشريكه وهو العشاده بنادي وقاص كلعي ان ابو شريغ ييشي بي اني قال الله يكون ابو ما واحد يغشري ييشي ليس لك به علمنا ينكوا بصغنا علاط يا اوسان يا قشن اله حق كرم دي او حق يسي واخا سي, سي هذه لو ييرا او لمدي والدك يرادان تن وها لوغو برني فلاكو ما جيرتو فلا تدعهما حكي سبب تنوعو إليه أنا قال الله أيام مرجعكم لا بشدني نقاطي فأنبئكم وايدين شجاعيا لما وحيا كنت من أنجرت تعملونا في الدنيا هو كسمايا أو وايدين كابال مرينايا مركاة حتكلوا الله بنايا وأنا قال والد ما حتقول لا هذا والد وحيوانا جو لكن لكنهما كيانين أو صينوحن مفرمي الإنسان دتقة والديه بسبب والديه لابد أيسكر لشيء سام توضوحه نوفرني حسنا إحسانا قركلو صمفل أي إصا هذا حسن وذلك ببرهمة وعدم عقوقهما سورة لسرا أي نقصه مرني سال الله لغمايو هو إنجاه ذاك يجي به حدود بي حقي له بوجود بي وينجاه ذاك هذا يكون لمن لبديه كل شيء يتشرفك ان نتلو ذا جشب يعني قال الله اما ليس كو سغنان لك اليبه ما علمنا فلا تضيعوا كيري الي ان قال الله ايا مرجعكم لا بشذين النقطي فننبهكم وايد شيغ دون بما واحد كنتم في الدنيا كره ان جرت من القول والفعل والذين امنوا عملوا الصالحه امر الله تشير كان إن الذي في انى لا هدلو تعالى فديو وحي للذين اختارته امنوا الى رسله كتو اي قياميه ملائك برهم يي يقضي قدر واعملوا امال فرائ صالحه وحين فرائ لغوتي وحين من هيادن كتغي هو دارتي جسدي كلامي زو كو دارتي جسدي يي كواس إيمانك يعمل كسوباً سميهي إنه انقلينا إنه في الصالحين بكسو صوبنا صالحين واتين الرسال رسال وحقوبك الليلان ماركو حقوق داء لأقو تكاملة حقوق داء دومها لأقو تكاملة أيه الصالح النقونا يا ماركو صالح النقونا الذين الله مدرجاتوا لها عند الله إلا عكتكوا قيميك إنه سرى, سرى لقين أيه أيه كمده نبي الله باه وإنه في الآخرة لمن الصالحين نبي إبراهيم يوسف تبرياي فبط وفني مسلما والحقني بالصالحين والذين أخيرت أمنوا حقرهم أي شيء وأعملوا عمل فشيء الصالحين الصالحة, الصالحة, الصالحة أعمل صوبا عمل فشيء لندخلنهم لن ندخل في الصالحين تار كسو سو بان ديوان كود يانا دنك كوغاليننا اخرنا جنوريا ماشي لاكاينا ايي و حكتاو يوم فمين الناس ميقولو امننا بالله <تصفح> ما كان لا جوغي تاد با ماركا جيراي ايمان شي غن جيراي كورتلا ديغول لا ازادين كانا ري شغال لوغداري جيراي كل ما قال تعالى خديو وحو جيروا من الناس تتكو وحا كميدا من قاربكو جيره يقول أفجك ذا هاي من رمينا يدل خبر حقل أبو ذان وفمينا بأفجك فإذا أودي هذيل ببو في الله الله بذانا تعالى وحيلا يان فتنا صنا صدق دنيتي دي كعذاب الله ييلايانو مركي علامك الله بقراءة بيشك قالوا بيعانو فتنا كراعي يا وحي رأي ليش مسمعين هاي هاي يقيم أويل أيام حديث مسلمين في مكة الله دعي صبرتي إيمانك كو هذا كوسبر كلمان يبقى ولا نصر جرجار من ربك أيها الرسول الكريم هذا محمد ربي هذا هدو جرجار كيمات لا يقولنا وحيلهم إننا نرى كنا وعنا جلنا معكم إذنك مؤمنين أيام في الدين والإيمان وصحبة الدين كل الجرن مركز ربي يا سبحان الله أولا يسال الله بيعلم بما في سدور العالمين إلا هما وحلوشيكا أما لأولا يجيسنا أولا يسال الله أولا يسال الله بيعلم بما وحى في سدور العالمين إن الله أبطل وحى كسوة إلا هما وحى ولقيسي محوترة مايو ومن الناس وحدات كميبة من قاربا كميبة يقول لها آمنا حميني ذلة معبوثي حدا هادان حميني بإليه فإذا أذيها بيلا ذلة لبا ذلة إذا دين تساها دين لغدبانا تعالوا حياليا فتنة الناس ذات كدريته لبايي دوك عذاب الله نصر جرجال من ربك يربيكا كيمه تمام الله واقوم بدل بما وحي في صدور العالمين لا ريالكم جدهد ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين ليشكل حجر ما يسجد هرسقه وله ما نهى جهاد بالواجبيه فجرى الواجبيه نفيا ما ري كل كويخي ايمانك كرنا واه ولما نكون ايمانك كبينا هنا دبلو غورته على تعالى ولا عزتي شرفتي لي وجلالي وعظماتي بان قدارت يعلم من الله انهم موجنا يا ديب دغايو كساو وغياي او ان تن رب لكن يا الله من الله الا واجبت بحنايا الذين اخيارته امنوا حضروا ميزي و ايمانك ودياي ولا يعلمنا وعكلو موجينيا المنافقين اورك قال افكمس لنك افكر الله الا اله الا الله يا أي قال اوركن قال ما كويس كيف ذلك ان هي الشرحي ايا لو من الهجره والجهاد والصلاه الصيام والزكاة والحج وغير ذلك، ولا عزتي شرقتها أن كل أرتي لا يعلم أننا الله قال إن دبنا دجايو أو موجنا يعلم مشاهدة الذين أخيارت آمنوا عكر ميسى ورأى علمنا وعكر أصبا دجايا المنافقين وركجال لذو وقال الذين كفروا للذين آمنوا ترعي سبيلنا آيات يابليه وحكوا يابليهين قال دين مشرقين تاهاي قيام اومنين تاو ايمان جيرتا وحي اران جيرتا انك وضاد النظر وضاد او اشركي قالوا دين بيسكوشيكي جيرتا دين بيسكوشيكي جيرتا ايه او اول تانيو على ابعابه دا قلقا سيداد وينه ايمان ايان سبيلنا وضاد النظر صور راعة من حتى ادو حكوبة ثابتا او جزي ايه عذاب ايه الجنة ايه النار ايه صوبيحن حتى اضوحا كل حسابة ايسان وحن نقول دايب سوحي اوليه ذا نبيه جرتين ما حدث انه فرق اقول الله بينا قيام امر كانت تقنو اذيه فرق اوليه ذا كان باقر شيخ او يا اربعة اللقوين اوليه ذا كورا كورا فسك ناسو وريكي من حمانتي دارك قالوا كسوجيا قال تعالى خذوه حجير وقال الذين وحيوو حييرا ذاين كفروا قالوا بي لحظ لايانا الذين اخيارتا امنو حقا الرميسي حييرا ذاين اتابعوا مؤمنين فراحة سبيلنا طريقة داينو وطا داين قبصادا وواقف رقي شركي محمد كاعرا طريقة داين قبضه اتان طريق قدين قفسنا محنوا وقليسين ولنحمل خطاياكم واحد قف يا ذنب لدي انغا أوري لنا وين صحا الميزان زي مناقض مركي لبد عملكا اون يسن ليسو ميزانه او كفالها لاثارو حد الميزانكم بخيل انا قعد قادر اوسك كل الحسنات كاغل كان gain ولنحمل خطاياكم كففتني خطاياك خطاياك بان انبارينا الى محوكه ادارنت وما هما بحاملين كوا قادة ماها من خطاياهم كوا انقف فيها من شيء وحبك قادم أي يقول وحبك قادم وقالين هم إنهم لكاذبون في صورة فاضر بادو تجدونتا ولا تزيل وزيرة وزرة أخرى وإن تقوم مصدرة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إذاركا قادات لاي إذا كي جنبي دمجه وعقا عذقا إسلام إلى عملها نفل عش لي دمجه إلا وعط لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة تذكر واحدة أبوي مات يلي محوح لنسكر على وبلك العراء صورة عرسان يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه حالوا كان عررا لكل امرئ منهم يومئذ ان شاء يوغني قفل بقورته لو جويروا كل كاس ربي يري اتبعوا سبيلنا هذا يقدم به القضايا ولا يحملون كادوا وقضايه اثقالهم ولا اشال خدنبي اي قلق ايغا قاده واثقالا جنبيان لما اصغالهم يقادايين اتبعوا سبيلنا ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة في سورة النحل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على صار ما يزيل ريح بريني فلح مبلق قرمون مذولا ولا يسألن ولا يوم القيامة قياما ما لنتع لم ما وحي أي كانوا هانجرا يفترون كوبن ورحن قالينا واليمك يجروا كدتك أدلقو شيئا كذا للك إيقا وحيكو جوابين وقال الذين أوحيوا وحيكوات لنكفرو قالوا بي إيقا الله أدلاء للذين أخيارت آمنوا حقر وحيكوه لذين اتبعوا راعة سبيلنا وددان حين وددان نكا وددان نكا أنه إنه قادنا بريكة ندين دورنا يصور راعة نحمل وحان قادين خطاياكم وفافيالكين وماهم كوا واركاس لماها بحاملين كو من خطاياهم كوان رعايق ففيه الكودة من شيء وحبك قادم هايين اي إنهم إياقا لكاذبون بلو يالوي ولا يحملون الهوان لارتي ولا عزتي وجلالي وعظمتي وكبرياي بان كل نارتي إن يحملون قادايان أثقالهم إياقا دنبيالك كفريا شركيا معاسي أي قادايين وأثقال عنيش يالنا مع أثقالهم أي قادايين إتلى شذيلنا ولنا من اي أي أياكم وحمكم في كذاذي كيف اللي كل قطعي وإن أبالي القوط الرومي هي إن أضم باللي ما كقدرته أضم حل ميزكال اللي بيقول هذا تعكر جامد باديولي تنبج رصو لكن بالي مضب الأمريكي القدي أدنبنتي ددنا بوميسد ولا حتى يندو تمشي وأصقارا تنبيل لما أصقارهم تنبيل قدي با إلى دونا ولا يسألنا وأن يأتينا يا أما في حد كانوا يفترون قوة كبيرة أهلا يأتينا سينا ستأتي توحيدك التوحيد في اللوغة والليقول لوسما أي اللباغص لأنه كان قصد ورواقصة النبي الله النوح نبي الله النوح قصد اللباغن هو النبي الله إبراه لبدا النبو واللبن نوغاره خصوص وحبدا بيداريه نبي الله النور وشيخ الأنبياء والمرسلين ويلك النبي جوء والأول رسول أرسل إلى البشر تأيكن أصدار لما فقال البقول يا كنتن صن يعوذنا وحواننا يي ما لينكنا واننا يي صعدنا واننا يي كربتنا واننا يي خرنا وحدنا يي خصنا الله مثل ما ومع ذلك مركو صقال البقول يا كنتن صن لو kumki konta nu gal de mantaay ya gonki laala gay xasiladii markaa 900 iyo kontan sanu orodku haa inadiga wixii ku guuleysay 800 qof ee magd. Ibraahim ba sawahre imamul anbiyaay wa imam ahli tawheed kulkan nabiyullaah سيدي النبي لصتك يا لقاه يا كاماه انت لقى دبي تبنت على هورينا عند هذه سلّد يعي هو واحد دركي لا جبر لا عذابه يو هريه كل كلام هذا قصة أيام الدوحة سالو تابنا يا سي حسرك علي سلا توصله وتصلي يا صبر نبوتي سين وعدة من نوح لقى وقت يسيب جريبا من إبراهيم وقت يسيب جريء إنه النوح يقوم كيس النبي يكشاك يوم إنه إبراهيم يقوم كيسي كاشاكيو مما يقرر النبوة هزوما حدوث النبي هاي وان حد يبوحلوه هشاكين سيكو قاري إنه النوحي إبراهيم كوررمو نبوه دي سيوان لاسوغي خاصليانا أخيارتان ويحي قلعاي أيها إساكي اللي هو سابر قالينها إنه أنا عبرو إنه إنه نبيه إنه إفراهكي قالينين أو إنه خلافين أو إنه دوامارين أو إنه رومينا ورعنو سيأل انتي بدباد ورسولك اللي قوله ما دانا انتباه بعض اللي قدر ما يقاله تعالى فبوحو يري ولقد وحدها أرسلنا إنا ندرنا نوحان نبي الله نوحبا ندرنا وحا إلى قومه قومكيس نبي الله قومكيس البشرية تجمعه وحان هذا سنتقار ردود دقي أوروبية أسترالية أمريكية أفريكية أسهل ولي نجري انت النوح نروح لوجري ودابا داك الكليشي موحده قمهز اسكم ما بقى نمل كل شيء لهلاغي قومو منا انت بد با دي ما هادك لا سؤالي من ملي ما انت بد با دي والله دبر غي هادنا وربي سبحانه وجعلنا ذريته هم وصافات وصفات دونه تاك عديه داك واريكم بكم بكم دار مي وانا بنو فرعيسي وحال لا أبو البشر الثاني، أبو البشر فيك بعد هو آدم، كله بعدنا قال تعالى خذواه يري ولا قد وحدوا أرسلنا إنا ندرنا نوعا النبي الله إنه عبد الغفار بالورد كلمة نوعنا نيشو، وعيب هذه وعدك جوكتها هي دوقي هي دروستي هي عشرة وبحياه ناحية نوع إذا صاح حدوق قيلون كل قصيوب بحياه كيك قيلحين قيل كل كلامك يسيب ويسكروا ماي، قيل يا إلى طوميزي أتو كذا شيء، فلا بذا نحوان فيهم قومك كقوله ألف سنة كنغو إلا خمسين عاما خمطا سنا مهان، أنت أسكذل فأخذهم وحقهم في قبضي، الطوفان وضاع، وهم يجا أضالمون الجردر صدي، أنت أرسل أحد وحمق له وآيي ذاتي هدوه من محادعي فأنجيناه نوح بدباذيني وأصحاب السفينة تنتج لها دوحي كجري وسدية قفانة بدباذيني وجعلناها إلا دا سأنقوة سوالاقني أما إبرادي وحنكيه لي آية على مو للعالمين النفلح وعلى مر آية دوين وإله وحدان هي توحيد كيسا أي أن أولا تركنا آياتا فهل من مدىك لم تتعب دي لغاء لغاء إن كستوى الله بروس علي ومركي حالا قوذيه لماذا وقيل إياها أرضب لعيماءك إياها اللبان ميري مركي هوركي ماذا هدو قيلي نوح أتكي شوها يي. سقال بقلي كنتم سنة لواقا لدينا يو إنتان لغاقبية كشنقوب كبقوتورا نوح أدلي مركي دم خذ إني مغلوب فانتظر إله هو اللي إقرأيه أحباد عديدك ومجرأ في الكاقيا رباء ففتحنا أبواب السماء بماء منهم إركيا الباب لك فريتوا بباين إيهيا صالف ومي وفجرنا الأرض عيونا نركينا إلاء لك بجي وأقام تمام إلكا قروا أوليسا إركا نهاص وصبا فانتقل الماء على أمر قد غده How hora lohdan, goye, bii, bais, għabtaj, nagaha ugħuder, għaddu l-kamit, ja kujjal, kinti ijemellu kujjal, nagaha ugħuder, Kolka, dunito, l-ambi, ja għabtaj, bii, hukijas, bii, kusso, kias inna, إن الله ما طغلمه حمل لكم في الجارية كل كمركز بيه نقل لجعدي جاي إنتاجي رالبادبادي جاي كل كعلاماتي وباقي كل كدم بي إهلاكوزي اللي حضره باودا ما يصير ماي يا رب إيري أرض بلعيمات نور أرق بيه كايمد دمو اللي كستيسي واللي جاي سماه بيه كايمد عشان لما دين وقلا أي جوكسالي كل كبيه سماه داس الكايمد أنصادي اللجوء لنسائلك أقوى تربت الله كانوا ماشي يقول أيش وقتا كستان يابس كأنك أن تجنازو أرتي كل كأنت بياكوفديا هي أنت بنان هذه لا يجوت اليوم تظلم من أفر بيا هاي تصدق على دقي كل كبيها اسمح على لو دافو لون لون بين واي إن لجوء فرقاته أليها فالله إيش هي بيه اللجوء فرقان الله هذه بالآخر دالة لفرياد وبدي عثر المثل كان نبي وانا ديي لو دافي لو افراقات ولقد تركنا آية فهل من متذكر وجعلناها آية للعالم كل كسوا هلاك ديي لما مدنا مر دابا ديي لو يراميا يي لو افراقاتن لها يا معصي اللو ولقد أصلنا إنا نترني نوح النبي الله نوح الى قومه بانوا تيرني فلقي خمسين عاما فلبيت فيهم وقلنا إذا كنا قادئ ألف سنة إلا خمسين عاماً ما هان فأخذهم وحقبت الطوفان ذا وهم يكذلون قدراً فانجينهم من حب جبادنا وأصحاب السفينة تنتي كجرتي بجبادنا وجعلناها حدثاً دعاء صدق اللو عل يو عنك يا لي آية دليل وين العالمين دليل وإبراهيم قصة لوط ونوحا تن ااذكر واحد رسول كشرفت له حصه ابراهيم نبي إبراهيم شد ادغور فيه وقال ابراهيم لقومه. في حرق. حرق يري لقومه بادريين يا دوت كشل لي يجري هرابيدقين شرغبه يدرغناي و هو ييري ايغو اعبدوا الله اله وين الواحدك عابدا وتقوا الله كبغا ياركم ساس الدين دين شغاينه ديشانبا خير اللهكم إذا فرع إن كنتم أدت تَعْلَمُونَ كواب إنما واحد تَعْبُدُونَ عبدا إيزان من دون الله إلى كسوة أو صانا ألابو وتخلقون وحذو من إيزان أفكان بين إن الذين واحد تعبدون عبدا إيزان من دون الله إلى لا يملكون مهنتا منك فذن عن تو عند الله الرزق عنتك جريء وعبدوه اللك الذي عبده ويشكروه معنقة له لله إليه إلى الله أن تجعل الله ينقا وإن تكذب وركيع حداد يجين وفي عنتم حداد بنيسين أني جن النبي النبى إذا نومت نبي بنيس وما هرأيزان كتفي لغة جرين ولا فريج كي حداد فقد وحدب كذب أمم ومديالة بانية من قبل كمارتي وما على الرسول فسولك محمد كارتي مكرك ماهانين إيا الرسول أولا إلا البلاغ قارسين المبين عدو حانعين الملو. وإبراهيم حس بالوقت قال لقومه أبابليين تكبش عراق ضغني أهيري أعبدوا الله العابد وتقوه إِلَهَ كَبْتَ ذَلِكُمْ سَاسًا خَيْرٌ فِي الْعَنَانِ بَل لَّكُمْ رَبُّنَا إِن كُنتُم عَادِيَةً تَعْلَمُونَ كَوَّاحٌ إِنَّمَا وَعَكَلَمَا تَعْبُدُونَ وَعَبَدَائِسًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَكَ سَوْكًا أَوْثَانًا تَرْقَأُ يَا عَابِدَيَّ سَتَخْلُقُونَ وَتُطْمَنُونَ إِفَكَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله إن الَّذِينَ وَحَدَ لا عَابِدَيَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَكَ سَوْكًا لَا يَمْلِكُونَ مَا أَنتَ من دله يقول وإن أكت الرزق أنت كطلبة وعبدوه ألك لقي عابدة واشكر ما أظنك الله لله وله أم أظنك إليه إلى حج أيها ترجعون الذين لا بأيا وإن تكذبوا حداد ألب نسان فقد وحذب كذب أمم ومديالين أم إبانيين من قبلكم كمرتي وما على الرسول فصولك محمد كركما يا إبراهيم يا جميع الرسل أعدا إلا البلاغ قارسين أي ماذا حقا قارسيا المضين عد أي مبال لقد دون أيو أولا لم يروا أولا لم يروا ما وين أركي كيف سيدة يبدئ الله الله الله أهوين وإله بالله الخلق أبو ريدا ثم كالجذال ويعيده ألا أنك أسوألين أيو إن ذلك أرنك على الله أبوين كركي وما قباب إنتهي سوألين تهي يصيروا واقوفوا ذو قل وحاتر على حصول صوبانو سيروا في الأرض بل كجذيز صعد فانجروا فيري كيف سدعي كيف سدوا بدأ الله بالابي الخلق أم كسدوا بالابي ثم كجد الله وابي أينشووه بالابا النشط بالابي الأخيرة الدنبيشي إن الله مأجود العقاب على كل شيء وعلى أرك كل كركي قدير خبيأ وذو يعذب الله وانارا من تدخو يشاءون عذابتونه ويرحم إبوان نحريستاء من قفك يشاء إنه نحريستاء إن دونه وإليه إلى الله إبوان عجل الله إلى غيره أتغلبون الليذين كدينة وما أنتم ألا مرحي اللي دي الليذين كدين الليذين كياميهذين ومعجزين إلهي في الأرض لك كديسة ولا في السماعي قر ومال لكم إذن مسؤنا من دون الله ألا كسوك من ولي ما إذن ما ولا نصير وإذن كالكار إذن مسؤنا والذين وعا كفروا باني بآيات الله إلى آيات الله إلى آياتك باني واللقائه لكولن كسي باني أولئك من رحمته أني قال الله أن الحديث سيدة كقصة وأولاي كقوة لهم عليهم عذاب عذاب أليم العبيون نبي الله إبراهيم من تواب بندقي ودعوة بندقي أنه يستور بيئي جوابت الله عليين واتنا فما كان من نقن جواب قومه نبي إبراهيم قلبي وقد شاء الله ديري جوابت للنبيق والعليين إلا أن قالوا إِنَيِّرَ هذا المهان وحكَلَ نبيقه ما ينجوابين وقلتلوه دِل وأنه نوب بغن يهل لو كنت هل لقرد عرصة هل لقرد هذه أوصة أو حرقوه قولة قل كافة فيها الله ياتمن فأنجاه من النار تو دا كيشيدن بوكا كوريه ان فيل عليكا ارين تا غودهدا واا كو سوكان لا ياكن دليل إلى الى عدم في رحمته بعباده الى غرغار كو اولي ري سو أو غرغارو لقومند تو حق الرومين ايو ابراهيم ها الله انت تهديد كودا دغ الذي واحد فكهتم يرتن من دون الله الله كشكهو تصواع كلاماً وموادة بينكم إذنكم بعد حين أيشرجع لذيء وإذن لفي عناده وإيشكو حريريه في الحياة النجول الجديدة الدنيا هوا سيزاً محكداً بين دونا ثم يوم الغيامه قياماً ما لنته يكفرون بعضكم قاركين وحذبين دونا إذ بعضن قارك كله ويلعنوه حواري دونا بعضكم قاركين بعضن قارك كله وحكت أعمى كربن تام أيشكو دنته ومهواكم فَرَأَى اللَّذِينَ كَانُوا مُرِيدِينَ النَّارَ وَمَا لَكُمْ إِذًا مَّسْكَنًا مِنَ النَّاسِ وَإِذِينَ غَرْغَرَنَا إِذِينَ مَسُوغَنَانِي وَكُلَّ نَبِيٍّ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ دَعْوَتَهُ بُنْدِغَي أَوَلَمْ أو يَرَوْا مَوَاهِيَ أَرْكَى كَيْفَ سِيدَ يُبْدِي اللَّهُ أَلَهُ بِاللَّهِي الْخَلْطَةُ وَيُنْكِشُهُ أُمَّ اللَّهِي ثُمَّ كَغَلَالْنَا هو يعيده بعد الفرن أنتم بعديه وهذا نمر لبشو علينا يو إن ذلك بالعبد يومك كل كور الله بوري يا بعدي أنتي كل إجزي يا سؤال أنت اللباد إن ذلك أكنك على الله أبوين كركي يسير مد كف دود تيلك عين واحد لوجير كل واحد لعذ سير صعد في الأرض بل كجنيه الصعد فنظر دور كيف سدوا بدأ يبقوا بالله بي الخلق أبو ثم عطوا بالله بابده ككذل الله معبود الحق أعد كلامي أي يشيو أذاب لأي النشأة أذاب الأخيرة تدن بيسي أم الله بأطبقوا معي حتى بإله إليه وحص وهو البضل إن الله إله على كل شيء وعلى أركا كل يكركي قدير ذب أو ذوي يعذب الله ونرى ما يشاء غفك الرب التعذيب له إنه عذابه ويرحمه إلى هو أن من قفك يشاء الرب أن الحمل الله إنه أن عارسه وإليه إلى الله لا إلى غيره أحد كلامي أي تغلبون الذين قدنا وأدونك مركز إلى هذا وما أنتم من أيهذين إذنكم بمعجزين الله لكم وكبعثنا يدالك لنا في الأرض ذلك كميسة ولافس مار إركا وما لكم إذن ما سبنان من دون الله ألاكسوك من ولي مامولة ولا نصير من إذين قرقار المدن والذين كفروا باني بآيات الله هياك كوى متلوك الأخري هي كوى كونها هي معجزاتها سدح لها كوى باني هي هو اللقائه إبلا كل مده سدنب قلائك كوى قوست من رحمة أني قال الله أن حريست إذا كقوست حكاين حريسك أركايان وأولئك كوا لهم عليهم عذاب عذاب أليم العبيو فما كان ماهاني جواب قومي نبي إبراهيم غلظو كذا شيء هل تيبع يعلي النبي إبراهيم إلا أن قالوا إن يرى هذا المهاني واعكلي اقتلوه ديلا إبراهيم أو حرقوه دم كل ردة فأنجاه إذاه محسمة الله معبود الحق أحد كلامي وما برِدَتِ النّارُ إلا بدعوتي حلك مجدراً فانجاه إبراهيم وأكبري خنتي الله أكيري من النار دفكيك أكيري إن في ذلك أرنتك ذي دواعسنا لآيات تصاليا لقوم ضد يؤمنون حق رميانا وقالنا إبراهيم وأجري إنما الذي وعَدَ ادخلتم يا من دون الله الله يسعى أوصاناً أرابوه وحد نوية الألتين مودة بينكم غيروه إذنك بعد إني وأشخد علىنا أوكولنك إيه إسوه ماتنك يوحان لا سميه يو. إلا سميه وحاس ودن أوحو راداتك حيريوه وعقره كبحيان ما اسواركو اسوارون سده مودة بينكم أحدينا كلك على ذيول أطفال <سؤال> حياتي سكوج على إلنا نرى الجذهر الدنيا هو زي زي كلك اللباد يسفر جعله باطل قيامة يسكون على ديان ثم كلك يوم القيامة قيامة لما لين تذا يكفرو بعضكم قارك يوطافير دونا ببعض قارك كلو طافير دونا ويلعن ورحوار دونا أروح من أيها بعضكم قارك بعضنا قارك كله ومأواكم هيني ما ان هروي و ما لكم من مسغنان من ناصرين اذكروا اي بوعدين كغارغارنا حليميسان و والله على